قصة علي الشجاع من إنجاز تلميذات ماء العينين في إحدى الواحات وسط الصحراء كان يأيش فلاح فقير وزوجته لا يملكان شيئا سوى كوخ صغير ومائزتين وطفل عمره عشر سنة اسمه علي كان الزوجان يخرجان للعمل كل صباح ويتركان ابنهما علي وحده في الكوخ ومعه قطعة من الخبز وكأس من حليب المائزتين وذات يوم بعد عودتهما في المساء إلى المنزل فوجئا بغياب المائزتين ولما سأل سكان القرية عنهما علم أن غول الجبل قد أخذهما مع بعض ماشية القرية هذن الزوجان على فقدان المائزة وتخوف من عودته لأحد لأخذ طفلهما الواحد على علي وتمني لو استطاع التخلص من هذا الغول الشرير وفي صباح اليوم التالي خرج الزوجان كعادتهما للعمل بعد أن وصياه بعدم فتح باب الكوخ لأي أحد لكن علي كان طفلا شجاعا وأخبر والديه بأنه صنع سكينا ورمحا للدفاع عن نفسه وبينما علي جايس في كوخه ينظف رمحه سمع صوتا خلف الباب فأطل من النافذة ورأى رجلا على ظهره كيسا كبيرا فسأله ماذا تفعلون أيها الرجل ومن أنت؟ فرد عليه الرجل لقد سقطت مني قطعة النقدية غير تستطيع أن تفسح الباب للعطور عليها؟ فقال علي لا أستطيع ذلك لقد حذرتك أمي من قدوم الوصف فيأخذني في كيسه فقال الرجل وهل أنت؟ خائف مني؟ فأجابه علي لا أبدا لأنني أنتظر قدومه ومستعدا لمبارزته لقد صناعت هذا الرمح للدفاع عن نفسي فتح علي باب القوق ورحب بالرجل الذي سيؤنس وحدته في انتظار عودة والديه لكن الغول قال له هيا معي إلى الغابة لنجاول البهت عن معي زيزيك أكيد أنا سنجدهما اطمأن علي للرجل وخرج معه بعد أن حمل بعض الطعام وبينما هما وسط الغابة قال الرجل في نفسه هذا هو الوقت المناسب الوضع الدفلي في الكريس لكنه فوج أبي علي يقدم له نصف طعامه فأخذه وأكله ثم قال له رك أنك لست خائف مني لا ألا تدن أنني ذلك الغول الذي تحدث عنه أهل القيا فأجابه علي لا أظن ذلك إنك رجل طيب ولا تشبه الغول فقد وصفته لأمي وقالت إن له شعر طويل وحاجبين كثيفتين وأنف كبير وفهم واسح حتى الأذنين وأنت لا تشبه أبدا فأنت الآن صديقي ولا أظن أنك ستضعني في كيسك نظر الغول إلى علي باستغراب وبدأ يفكر تثمت حكاية علي الشجاع من إنجاز مدرسة سيراتي باناسيت مشى علي والرجل لبعض الوقت في الغابة بعد مرور مدة زمنية أحسى بالتعب وجلسوا على الأرض حيث جلس الرجل وراء الطفل وبالتحديق إلى الأفق رأى علي مجموعة من المائز ومن بينهما تعرف على المازي اهتز وصرخ فجأة إنهما ماعزتان لكن في تلك اللحظة وبخفة وضع الرجل علي في كيس تفاجأ على علي من وقع الصدمة التي هزتها فوجد نفسه في الكيس من غير ضوء لم يكن خائفا وكان شجاعا كما كان دائما وكان من الجرأة يدرك أنه قد يستطيع قطع الكيس بالسكين الذي كان يحمل قام علي بعد ذلك بثقب الكيس وبدأ ينظر إلى الخارج اندهش علي عندما رأى الرجل قد تحول إلى وحش ذو شعر طويل حواجب مليئة أنف ضخم وفم واسع كما أخبرته أمه بذلك في تلك اللحظة فكر علي في قتل الوحش لكن فكرة استعادة المائز منعت ومع حلول الليلة قام علي بتنزيق الكيس وهدد الوحش بالسكين يجب عليك أن ترجع علي مع عزتان أحس الوحش بنفسه أعزل عندما رأى شجاءة الفتاة فبدل أن يخطفه قام بإعادته هو وماشيته إلى قريته في اليوم التالي عادوا إلى القرية واستقبله السكان كبطل القرية الذي تمكن من استرجاع الماشية وكانت في الواقع فرحة إلى درجة أنه لا أحد يتذكر الوحش الذي كان قد رافق علي إلى المنزل